بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان والعصر إن الإنسان لفي خسر سويند بكات بيغمان همو خلطي لزيان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر مغر اواني كبروايان هينابيو كرد وطاككان يان كرد بي وآموشگاري يكتر يان كرد بي بآيني راست وآموشگاري يكتريان يان كرد بي بآرام گرتن